إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها وطمأنوا بها والذين لهم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما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 بعدهم لنا ظر كيف تعملون وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقانا قال الذين لا يرجون لقانا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 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكمو به فقد لبثت فيكم عمر من قبله أ فلا تعقلون فمن أظلم من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 إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِقٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء كما إن من السماء فختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيانت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو 117. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 118. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 119. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة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 وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله فَقُل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فان ان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 فأن تؤفكون قل هل من شركاءكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إِلَى الْحَقَّ أَحَقُّ أَيْ يُتَبَعَ أَمَّا لا يَهْدِي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا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 أم يقولونَ أَفْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِيهِمُ تَأْوِيلُهُ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 ناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين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 لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرايتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ آلَ نَوَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لم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 قُلْ أَرَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ الرِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ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 ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتموا فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجينه وَمَمْعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمُ الْخَلَافِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين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 قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين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 فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمُ أَنْ يَفْتِنَهُمْ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 وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا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 ولقد بوءنا بني إسرائيل مبؤ صدقي ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون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 أنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوافك وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا